وفي ريب من ا ل ب ع ث ف إ ن حلقناكم فان حلقناكم من ت ر ا ب ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم من م ض ر ا ثم م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم ونقر في, الأرحام ونقر في الارحام ما نشاء الى أ ج ل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم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 بأن الله م و الحق و أ ن ه يحيي ا ل م و و ت ى أ ن ه ع ل ى كل ش ي ء قدير وأن ا ل س ا ع ة آتية ل و أ ن ا ل س ا ع ة آتية ل ا ر ي ب ف ي ه ا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 إلى موسوعه النابلسي ف ل ي ن ظ ر ل يذهبن ع ل ه م ا يغير و ك ذ ل ك ا ز ل ا آ ي ا ت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 وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ موسوعه ن ا ل ق النابلسي الْحَمِيدَ إ ل ذ ي وَيَصُدُّونَ ن كَفَرُوا ب ل ل ه و ا ل و م س ج د الاسلاميه ح ر م ا ل ا لِلنَّاسِ سَوَاءَ العاكف فيه وَالْبَادَ وَمَنْ بإلحاد ب ل ظ موسوعه نذقه من عذاب أليم إ ذ النابلسي ل ي ت أ ا تشرك في شيئا بيتي بيتي وطهر وطهر للعلوم ا ئ ا ل ر ك ع ا ل س ج ا م ي ه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 فكلوا موسوعه ن ه ا أ ط ع م و ا ا ا ل ب ئ الفقير ل ق ي ثم ض ا ت ف م و ا ل ي و ف ن ا ب ا ل ب ي ت ا ل ع ت ي ق ذ ل ك و م ن يعظم م ح ر ا ل ا ل ل ه ه ف ا م ي ه